وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أ ش د ّ اشداء ء عَلَى الْكُفَّارِ أ ّ على الكفار رحماء بينهم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 م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما